ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق